والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 لا يقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير